لا تقبل إلا إذا كانت لا تحير، فإذا توقف حيرها رفض عنها الحمل فقد تقولوا ساستعمل هذه الفضول لايقاف الحمل نقوله هذا أيضا لا يجوز إلا بشروط وهذا إن كان كثيرا. فان من النساء يستعملن الحبوب التي تمنع الحمل وقد يشتري الحبوب يخزن بعض الازواج يقول لا أريد الأولاد ولا اطيقهم وكانه يخاف ان الله لا يرزقه ما يقوتهم به يضيق بهم نبعث ما علم ان الله الذي خلقهم ليس هو ما علم انه من دابه الا على الله رزقها فجهز بعض العلماء استعمال الحبوب لمنع الحمل هي حالات منها ما اذا كانت المراه يموت الخلقتين والحمل يغضحها فالحمل والمظل يغضل بصحتها فيجوز لها الحالة هذه سرب دواء لمنع الحمل كالحبوب عن أحبه والحالة الثانية إذا كان الاولاد يخرجون ضعافاً وخزالاً لتتابعهم ولكثرتهم فإنه الحالة هذه إذا تتابعوا قد يضرهم ذلك فإذا شربت دواءا واستعملت حبوبا يوقف الحملة حتى تربي ولدها هذا مدة أجازهم بعضهم لكن إذا لم يتضرروا فلا يجوز وحالة ثالثة ما لو كان الرجل وامرأته في بلاد قد استولى عليها الكفار ومسأوا ولد لهم ولد سربى على أيدي الكفراء واعتنق عقيدتهم وأصبح منهم فالأب والأم يعرف العقيده العقيدة ولكن لا يقنران على ترمية ولد على عقيدتهم ودينهم فأجاز بعض العلماء العلاج والخالة هذه لقطع النسر او لإيقافه مدة ويشتكي كثيرا من النساء تتابع الحبل وان المراه تهبل بعد الارضعيه بعد اول وقت بعد الارضعيه ولكن لذلك علاجات غير الحبوب فمنها ترك الرضاء فقد ذكرنا ذلك فيما نرى فإن المرأة إذا اشتغلت مبضاء توقف الحمل عنها غالبا حيث أن الحير يتوقف ولكن ما انها أنها تركت الرضاع عاد إليها الحير فحبلت بعد ذلك ومنها، ومن الأسباب التي تأخذ الحمل أنه يتوقف الزوج عن وقعها في أول الطهر ان الوقع في أول الطهر عادة ينعقد به الحذر فإذا توقف مثلاً أسبوعاً عشرة أيام من أول الطهر فإن الوقع بعد ذلك في العادة ما ينعقد منه حذر ثم هناك أيضاً العجل وهو منكر في كتاب النكاح و المذهب بالفنة لأنه لا يجوز العذر عن المرأة إلا برضاها وموافقتها فعلى كل حال هذه الأشياء يحتاج إليها لأجل ذلك لكما نها بهذه المناسبة شيخ ماضي قال والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد ما قالوا برض الحرة من أمر؟ برغة صرتي و برغة سيئة إذا كانت زوجته أبا أما إذا كانت سرية فأنا أستغل طيب شخص طائب تميب بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> قال رحمه الله تعالى باب الأدان والإقامة وهما فرض كفاية لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذ لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم والأمر يقتضي الوجوب ولأنهما من شعائر الإسلام ظاهرتك كالجهاد الله رحمن رحمن. لله. على محمد. من هنا نبدأه ما يتعلق بالصلاة. واما ما تقدم فهو متعلق بالطهاره بدا بالاذان والاقامه لانهما اول ما يبدا به او اول ما يظهر في الوقت اول ما يبدا الوقت يبادر بالاذان والاقامه والمراد هنا صلاه الفرد لانها التي لها أذان واقامه والمراد الاذان عند الوقت عند دخول الوقت وعند والاقامه عند الاجتماع واراده فعل الصلاه فاولا الاذان في اللغه الاعلام مجرد الاعلام قال تعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر اي اعلام واظهار للناس اظهار لهذا الشيء وكذلك قوله واذن في الناس بالحج يعني اعلمهم واجهر لهم بذلك وهكذا قوله فأذن مؤذن بينهم لعنه الله على الظالمين يعني اعلمهم بصوت يبلغهم الاذان شرعا هو هذا النداء المعروف النداء الى في وقت نعلم معلومٍ من شخصٍ معلومه بألفاظٍ مخصوصة ثم بعد ذلك السلام هي حكمه حكم الأذان وكذلك الإقامة الفرد الفرد كفاية وفروض كفايته التي متى قام بها من يكفي فسقط الاثم عن الباقين فلا هو معروف يعني ليس فرضا على كل فرد مسلم ان يؤذي وانما يكفي الجماعه واحد والدليل على فرضيته كونه فرضا من القران قول الله تعالى إذا نُذِي للصلاة في يوم الجمعة دل على أنه ينادى، وقال عز وجل وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً دل على أنهم كانوا ينادون لهم عرفنا من ذلك أن القرآن دل على النداء إلى الصلاة وأن من السنة فهو أمر مشهور متواتر لا ينكر معلوم من الدين بالضرورة وقد إن كان المسلمون عندما قدموا المدينه كانوا يتحينون وقت الصلاة فيجتمعون دون أن يكون هناك نداء ولكن قد يغفل أحدهم وقد يشفوا فيتأحرم فيتبوته صلاة أو أكثر قد يتقدم فيقول الوقت بالانتظار فلما كان هذا فيه مشقة وشرع بعد ذلك الأجاب واشتهر أن الصحابة فاجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتشاوروا في أي أمر يفعلونه يعلمون به دخول الوقت فاقتره بعضهم أن يجعل للصلاة أن يجعل إشعار اليهود الذي هو البوق الذي ينفخ به فعند ذلك كرهوه في ثم اقترحوا أمر آخر وهو قال لأ النار أن يسعنوا نعرا فقالوا إن هذا ما إن النار نعبد نجوس فعند ذلك تفرقوا هم مهتمون بذلك فرأى عز الله بن زيد بن عز ربه فالأذان. والذي فرأى رجلا يحمل معفوشاً وقال أتذيع المعفوش فعلا ما تريد له فقال ماذا بهذا الصلاة فقال أولى أذلك على ما هو أفضل منه فعلّمه الأذان كما هو بشهور واجتهد أنه رضي الله عنه رأى مثلما ما فعند ذلك اصبحت رؤيا حتى قرّح الإسلام فقضها النبي صلى الله عليه وسلم وأصبح شيئاً مستقفاً <تصفيق> وذلتها هذا الحديث الذي سمعنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الإيمان ابن فعيدش إلى حضرة الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم فالأمر للوجوب لا صارف له عن الوجود يؤذن لكم أحدكم واشتهد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان حتى للمنهد الذي يكون في طنة قال إذا كنت في غنمك أو باديتك فحضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان فإنه لا يسمع صوت المؤذني حجر ولا شجر ولا شيء إلا سهد له يوم القيامة وهذا الحديث بلل على فضل المؤذن ومن فضله فأنه أن المؤذنين يكونون أطول الناس على كما يرد بالحديث ومن ومن فضله أن النبي صلى الله عليه وسلم دعال المؤذنين بالمغشرة في قوله اللهم أرشد بالآئمة واغفر للمؤذنين دعالهم بالمغشرة وللآئمة بالارشاد الذي هو الجلالة على الطريق الرشد من هذا نحوة نعرف الحكم ونعرف الدليل وعرفنا ايضا الحكمه الحكمه في شرعيته هي الدلاله على مواقيت الصلاه لأن الصلاه لها اوقات محدده كل صلاه لوقتها اولا واخر لا يجوز يقدم ولا يؤخر فالاذان من حكمته بيعلو ما مابداء هذا الوقت وقت اداء الصلاه ثم من حكمته ايضا انه شعار للبلاد الاسلاميه ولذلك يقاتل أهل البلاد الى اجمعوا على ترك الاذان والاقامه فدل على أنه علامة علامة ظاهرة لأن هذه بلاد إسلامية تطبق الشارع يسمع صوت الاذان يدوي في أرجاء البلد فيعرف أنها بلد إسلامية فإذا لم يسمع فيها دل على أنها غير إسلامية مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزة قرية أغبادية استمع فإن سمع أذانا وإلا أغاث لأن الالتزان للصلاة ينتجن معه اهلها بالأذان فالتزامهم بالأذان على هذه الهيئة دليل على أنهم مسلمون وأنهم يؤدون هذه الصلاة التي هي أعظم وأظهر أظهر شعائر الإسلام ومن هذا نحوه يعرف الحكم والحكمة والدليل في الحضر في القرى والامصار قال مالك رحمه الله يا ام اكبركم الله عن قوله في هذا الحديث هذه أمكم أكبركم و لان الى الصحيحة الصحيحه الكثيره هي يا ام القوم اكبرها لكتاب الله والجواب ان هؤلاء الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مستوين في القراءه لانهم قدموا سواء وهم شببه متقاربون في السن وتعلموا سواء تعرف النبي صلى الله عليه وسلم انهم متقاربون في القراءه فجعل لفضل السن تقري شرفه جعل للسن فضلا لا أرى أن يأمنهم أق أكبرهم، ويأتينا شاء الله إمام الإمامة. في الحضر في القرى والأمصار قال مالك رحمه الله إنما يجب النداء في مساجد الجماعة. يقول إن الاذان يكون في الحضر ويكون في السفر والمراد بالحضر أهل البلاد المقيمين. ومثلهم أيضا المقيمون في بادية وثبت في حديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في بدو ولا حضر لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان ذكر أنه يؤذن حتى في البدو لأنهم يجمعون يجتمعون للصلاة لا تصعر الصلاه لهم فرادا يعني ما يجوز ولا يرخص لهم لأن يصلوا فرادا بعذر أنهم ليسوا مسترطنين ببناء إننا فقط لا جمعة عليهم ولكن الجماعة لا تسقط عنهم والأذان فيه أولا الإعلام بدخول الوقت ليصلي النساء في بيوتهن بعد الاذان والمعذور ونحوه ثانيا النداء لها النداء للحضور نداء الرجال المكلفين البالغين المرشدين لياتوا الى المكان الذي نودي فيه ويصلوها جماعة فاذن لا بد يؤذن حتى في السفر إذا سافروا مؤذنون قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستصب معه في أسفابه غزواته وسراياه وحجه وعمله فكان يستصب معه المؤذن ويؤذن المؤذن بغض صوت ويجتمعون بأن كان الذي يصلي فيه بهم فلم يتركه في السفاب ولم يتركه في الحضاب وأمر به المسافرين وأمر به البدو والحضر هل <تصفيق> يصطلحون نيمه يا شيخ هذه المادة هل هي صلاة الواحد ولكن اصطلاحهم على ان يكون واحدا هو المؤذن هو الأولى أن يختاروا واحدا منهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بالتحديد ولكن قال يؤذن لكم أحدكم ويختار فيه الصفات التي تختار فيه مؤذن الحضر كما ستأتي شكرا شكرا شكرا كان الإنسان بين جماعه وهو في الحضر مع جماعه وفي الحضر يسمع, يسمع المزلين المزلين مع ذنبه وعلي على مع ذنبه مع الجماع أو يسمعون للخلافة يسأل عنا إذا كان أهل مسجد يسمعون المؤذنين كنانهم وخلفهم ويمينهم ويسارهم فهل يكتفون بأذان المؤذنين ويجتمعون في نسجدهم ويصلون ويقتصرون على الإقامة هم كل جماعة لهم مؤذن ولو سمعوا الأذان الآخر من هنا ومن هنا يجوز لقل يجوز يجوز أن يقتصر أهل البلد على مؤذن واحد ولو كان فيه عدة مساجد إذا كان هذا المؤذن يصل صوته إلى أطراف البلاد لأن الحكمه في شرعيه الأذان هو الإعلام وإذا حصل, حصل الإعلام حصل النقص فمثلا لو أن الناس اقتصروا يعني مثلاً لو أن الرياض قبل أن تكبر اكتب يديها مؤذن مسجد الجامع الكبير لكفى وبعد أن تكبر مثلاً الكامرة اختصر على مؤذنين في أطرافها بحيث يصل صوت جميعهم إلى أطرافها لكفى لكن على كل حال لما كان الأذان وظيفة شريفة ولما كان تكثير المؤذنين فيه تكثير لهذه الأعمان وفيه رفع لهذا الصوت الذي فيه هذا الفضل سرع أن يكون لكل جماعة مؤذن نقول يجوز الاقتصار على مؤذن واحد مع تعدد الجماعات إذا كان ذلك المؤذن كافيا كما يجوزه أن يقتصر على من يكفي ولكن الأفضل فالإتيان بكل اذان في كل مسجد أن في كل مسجد فيه جماعة بمؤذة أما إذا تعددت جماعات في مسجد واحد فإنه يكتفى بالأذان الأول ويقتصر الآخرون على الإقابة لو مثلا عجتهم على الجماعة الأولى فصلوا وأقاموا بهم المؤذن ثم جاء الجماعة الأخرى متاخرون، فإنهم لا حاجة إلى تجديد الأذان لليكفيهم الإقابة هل يصح الاكتفاء بالسجلات لعبان المسجل في المساجد هذا قبيلت تسير لأنا الدول الجور الإسلامية رأيت وابعين شكرا ويسأل الشيح عن ما إذا سجل الاذان في اشرطه وحل عند المكبر وارتفع عنده الصوت حصل به المقصود حصل المقصود وهذا الأذام فضله لذلك المؤذن الذي سجل صوته لأنه الذي حصل به اعلام الناس وسمعوا صوته يقينيا فنقول يحصل المقصود لحصول رفع الصوت بواسطة المكبر ونشره بحروفه والفاظه دون تغيير نقول يصح ولكن تنقصنا الفضيله لان الجماعه هؤلاء يحبون الفضل ويردون أن يكون الفضل لغيرهم لغير المصلين ويحبون أن يكون المصلون لهم أو لبعضهم فضيلة وميزة وهي ذكر الله الذي هو هذا الأذان ورفع الصوت به على رؤوس الأشهاد حتى يحوزوا هذه الفضيلة فليقولوا على كل حال هو كاف محصل به المقصود ولكن لناك على كل جماعه يحبون الفضل ولا يريدون ان يكون غيرهم رجحنا ان الافضل ان يؤذن انسان بصوته من الذي به لكن يمكن من الشريط هذا ممكن يعني تحذفون الجمله من جمل الأذان الشريط ممكن نمسح منه جزء يعني على, على ممكن تكون يمكن جملتين شيء يعني احتمالات احتمالات السلامة فهي مضمون انا لا يطلقوا حتى في الوقت. حكا منه نوجه. لا حتى الواحد قاعد كل الوقت حتى كله هداه يقول دينا خلاص اه يا ضوي يعني أنه دليل على أنه لا يجيز أذى للشريط هي بأذن أحدكم صحيح لكنه أتمامهم أشريطان لكل حال نقول إنه يحصل المقصود ولكن يفوت الفضل الأفضل أن يكون المؤذن منهم حتى يحصل لهم رضي شكرا لك هذا نحن في الأذان أنه للإعلام هكذا تعريفه. الإعلام بدخول الوقت والحكمة فيه أنه أنه إعلام للناس بأن هذا وقت الصلاة ولذلك يختار فيه رفع الصوت ويختار فيه كماله كما سياتي وكمان الفاظه جنائي يكون فيها خلل هذا يعني الحكم يعني عرف ان فيه حكم كذلك ايضا معروف انه ان فيه يعني حكم اخرى وهي كون الفاظه الفاظه اذكارا واذكارا لله تعالى لكن هذا التعبد فيه هو ذا السبب في هذه الألف عيام وكما لا يجوز مغايرها ولا يجوز تغييرها، هذا هو الذي يبقى فيه إلا التعبد هذا ذلك بالنسبة النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه طبعا من النسبة للإعلام فقط اسمعنا جمعا شو حقا أبي تقولي كذا كذا من هذا كذا، عندما تاني مناسك واجب، ما تعرف هذا اللي في هذا الرياح، في العشرات من القارب منا كشهب واقف، وقارب بس، وهنا سعيد حامل موجود الآن في الد يقطع، مجازر ما رأيتم؟ مجازر حجم، حجم كبير وراقص، صحيح؟ كذي، أنا دامش، طيب فلكم يعني حديث المسيء صلاته يذكر الأخ أنه ثبت في رواية الأمر فيه بالتشهد والإقامة ومعلوما أن الإنسان المفرد لا حاجة به إلى أذان ولا إقامة لأن الإقامة إعلام للحاضرين حتى يقوموا والأذان إعلام للمتباعدين حتى يأتوا فكيف يؤمر بهما واحد أما أنظر من سعود أنظر أبي ذبن أن يجرى أو ينفع صوته إذا كان في برية أو بادية فهيه حكمة <تصفيق> وهو ان الباديه قد يكون فيها اناس بعيدون فيسمعون المؤذن ولو كنت ما تراه وان رفع الصوت في, في البريه والباديه فيه ايضا رفع للذكر رفع لذكر الله تعالى في تلك الاكراه حتى ينتشر وهي الحكمه الاخرى التي هي شهاده ما يسمعه له ما يسمعه من شجر او حجر او ندم شهادته له وذلك فضيله وميزه فاما انسان في بلد يصلي في بيته مثلا او ياتي ليصلي في المسجد بعدما صلى اهله يؤذن لنفسه هذا لا يظهر وجهه وإذا كان يعني أروي في حديث المسيح صلاته الظاهر أن هذه الرواية لم تهبت لأن الروايات الثابته استقصاها أهل الصحيحين وأهل السنن في هذا الحديث وإنما هي قضية مع شخص واحد خاطره النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه يخل بصلاة نفل فعلمه كيف يؤدي تلك الصلاة التي هي نفل ومثلها جنسها مما هو فرض وليس بحاجه الى ان يعلمه بان يؤذن ولم يعهد انه يؤذن للصلوات النواهل التي هي تلك الصلاه لانه كان يصلي تحيه المسجد قال لما جاء دخل وصلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فانك لن تصل لا يشرع لها أذان كتغية المسجد هو نحو. وهو إبننا طلب التعليم لمثل هذه الصلاة فعلنه إيام وأما الأذان وإقامة فهو يعرفهما يعرف كيف يؤذل وكيف يقيم بلا دلة أخرى <تصفيق> يا على الرجال فاما النساء فليس عليهن اذان ولا اقامه قاله ابن عمر وانس وغيرهما ولا نعلم من غيرهم خلافهم قاله في الشر. المرأة لا ترفع صوتها بحيث يسمعها رجال الأجانب إذا لم يكن هناك ضروره فرفع صوتها عرضا إلا لحاجة والأذان يلزم منه رفع الصوت إذا كان البلد ليس فيه إلا نساء. فأنه لا فإنهم لا يأذن لو قدر أن أهل البلد أو أهل البرية مثلا إن هم نساء أو نساء وأطفال اقتصروا اقتصرنا على على الصلاة بدون أذان وإقامه كذلك مثلا لو اجتمع ليصلين جماعه جماعة واتصلي بهن واحدة منهن صحيح أيضا أنهن لا حاجة بهن إلى إقامة بل يقومن عند الانكماع وتصلي بهن إخداهن بدون إقامة لكن فالإقامة أسهل لو مثلا اقمنا لأن الإقامة لا يسمعها أجنبي إنما هي بينهم بخلاف الاذان الذي يستغل من رفع لا أخرنا إلى أن نأتيها الإمام نأتيها إن شاء الله يتعلق بالألام لا بأس اللحث اللحثة أجنبي الأحرار للأرقاء لاشتغالهم بخدمة ملاكهم في الجملة يقولنا لو قدر مثلا أن المجتمعين والجماعة كلهم من عليك العبيد فإن العبد لا يتفرغ للأذان لأن الأذان يحتاج إلى تفرغ وذهاب إلى المسجد مثلا والرقي على المناقه كما هو الحال قديما وذلك يخوته بشيء من حق السيد عليه فلا جرم صار الأذان على الأحرار لا على العبيد ويسنان المنفرد لحديث عقبة بن عامر مرفوع يعجب ربك من راعي غنم في رأش شضية جبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلت الجنه الجنة رواه النسائي يعني أن هذا سنة إذا كان الإنسان بمهرده فالأذال في حقه نسرون لواجه لحصول هذه الفضيلة هو الله تعالى يعجب منه ويعجب منه ملائكته حيث أنه بهذه البرية التي ليس عليه فيها رقيب سوى ربه فيؤذن ويصلي يعلم أن ربه يراه وأنه أمره بهذا فكان ذلك دليل قوة إيمانه وفي السفر لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث ولبن عم له إذا سافرتما فأذنا واقيما ولي أمكما أكبركما متفق عليه إذا سافرتما يدل على أن الأذان أيضا ثابت حتى مع ذكرنا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يا أسفاله ليستصحب مؤذنه كما في حديث ابي جحيفة وغيره أن ملالا الأذنَ وهو بمنة يقول فجئت هاه هاهنا وهاهنا يمينا يسارا أن يلتفت في كما علتين كمن سياتي هذا على أن الأذان لا يسقط عن الجماعة إذا كانوا مسافرين ولهذا الحديث الذي هو قوله لمالك سويده وابن عمه إذا سافرت لا يعني ذل على أنه حتى رضي فأذنى وأقيما لأمكم و أكبركم ويكرهان للنساء ولو بلا رفع صوت لأنهما وظيفة الرجال ففيه نوع تشبه بهم تشبه بهم. <تصفيق> يعني يجوز للنساء أن يصلين جماعة وتأمهن واحدة منهن ولكن الاذان وظيفة الرجال فلا يؤذمنا من يكره رفع الصوت للمرأة والأذان فيه رفع صوت فهو وظيفة الرجال الأذان كما سمعنا وهو فهو المرأة وظيفتها معمورة بخفض الصوت حال لا برفعه لذا بكل حال أن لا يشرع للنساء أذان ولا رفع صوت به أولاً ما سنعنا أنه وظيفة الإجان وثانياً أنه يسترجم رفع الصوت وصوت المرأة قد يكون عارة إلا عند الحاجة الدنيل. قول النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة ليسبح الرجال أن تصفق النساء إنما التصويق لنساء ومنعهن من التسبيح ولا يصحان إلا مرتبين متواليين عرفا لأنه شرع كذلك فلم يجز الإخلال به قال في الكافي لأنه لا يعلم أنه أدان بدونهما فإن سكت سكوتا طويلا أو تكلم بكلام طويل بطل للإخلال بالموالات فإن كان يسيرا جاز قال البخاري في صحيحه وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم <تصفيق>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 فتشرع إذا كنا جماعة ونريدنا أن يصلي بهن إحداهم فيقيم يقتصنا عن إقامة التي لا فيها رفع صوت جهرا وليس عندهن رجال أجال سنعنا أن الأذانة والإقامة لا بد أن يكون مرتبين ولا بد من التوالي لا بد من الترتيب والمعالات الترتيب البذاعه بالتكبيرات الاربع ثم بالتشهدات الاربع ثم بالفيعلات يعني كما هو فلو أن أحدا قدم الشهادتين قبل التكبير بطل اذان ولم يصلح و لو قد دل على ث عين كونه الشهاده تعيني لم يصح ولو قد دل على التهليله الاخيره قبل التكبير ما صح لعب الدم ترتيبه كما هو لان انحلاله بذلك يخلده عن هيئته الذين يسمعونه ما يتحققون ان هذا ادى لو سمعوا اسما اولا على الاصول لقوله اشهد ان لا اله الا الله لقالوا هذا إنسان يريد أن يعلم إسلامه ونحن ذلك وكذلك لو بدأ بلا اله إن الله لقالوا هذا رجل ينفؤ الله فضع صوته بالذكر فأما إذا التدعه بالتكبير وختم بالتهليرة فإنهم يعلمون أنه اذان هذا معنى الترتيب ولأنهم فأصبح شرعيا يعني اتفق عليه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمان وعلى هذا الترتيب فلا يغير عن ترتيبه وضعه على هذه الهيئة أصبح شرعيا هذا من جهة الترتيب اما الموالات فمعنى عدم التهريق الطويل عدم السكوت الطويل ونحوه فانه يبطل الصلاه يبطلها الفصل يبطل الاذان يبطل الأذان ويبطل الاقامه الفصل الكبير الطويل والفصل القليل بمحافظه فلو مثلا انه بعدما كبر التكبيرات الاربعه لزل إذا كان على منارة وذهب إما ليجدد وضوءا أو ليأكل أو لحاجة مع شخص بكلام مع إنسا لو كبرت تكبيرات وتشهد الشهادات وبقية الحيالات ثم أخذ يتناجع مع إنسا تكلم معه فإن هذا الفاصل الطويل إذا بقي معه دقائق. أصبح كأنه ألغى اذانه الأول فإذا رجع فليبدأ من أوله هذا هو الفصل الفصل الطويل وأما إذا كان فصلاً يسيرا بمباح فإنه لا بأس فلو مثلاً فصل بضحك يسير. أو بكلمة يسيرة كان رد سلاما على من يسلم بين التكبيرات أو أرشد تائها كلمه قال إذهب يمينا أو يسارا كإرساد أعمى أو نحو ذلك أو أجاب سائما بقوله نعم أو لا أو ما أشبه ذلك لحاجة فهذا اليسير لا بس لا ينطل الأذان لأنه لا يسقط به المؤلاء ولأن الأذان كما سياتي يسرع فيه التفريق تفريق الجمل حتى تطول مدته ليحصل الاعلان ولا يسرع صدح بل يسرع أن يقف بعد كل تكبيره وبعد كل تشاهد حتى تقول المدتك ودليله ما ياتي ان شاء الله فسكوته مثلا بين كل جملتين للتنفس لا باس ان ارد سلاما او اتكلم بكلمه او نحو ذلك وسياتينا ايضا ان المؤذن يشرع له اجابه نفسه اذا قال الله اكبر السامع يكبر إذا سمعته فإنك تجيب وتكبر فقل منها ما يقول فكثيرا من العلماء يقولون يجيبوا نفسه وليجمع بين الأصل والهرب فإذا قال الله أكبر رفعاً فليقول بعدما يسكت الله أكبر يجيب نفسه وكذلك يضع الشهادتين ينحو ذلك وهذا فاصلا ولكنه يسير فاصلا بكلام يسير هذا كله اذا كان الفصل بمباح اما اذا كان بمحرم فانه يمطر سواء كان الفصل طويلا او قصيرا إذا فصل بينهما بمحرم واصلته مثلا ان يتكلم بمعصيه من كان يتكلم بقلح بين جمل الاذان أو بلعن لمن لا يستحق أو بذور لكلمة ذور الحاصل كلام من ما هو محرم فإن المحرم معصية ولا يجتنع في الواحد واحد طاعة من معصية معلوم المعاصي تحديط الأعمال التي اقترنت فيها فهذا كلام محرم تهللك كلاما حقا وذكرا وذاما شرعيا شرعيه هذا اذا اطلع به في وكذلك لو قاطعه بفعل محرم الفعل المحرم كشرب خمر او شعر فعل من الاعمال البدنيه فات الحرام او ما اشبه ذلك هذا ايضا إذا حصل به جنر الأذانة إنه يرطل فعرضت بذلك أن الحصل الطويل مرطل بكل حال سواء بمباح أو بمحرم وأن الحصل يسير بمباح لا يرطل هو بمحرم يرطل لان الفضائل يبطن الاعمال التي يقترن بها فلا تجتمع طاعه الوصيه ولان الشرك ذكر الله انه يحبط العدل لئن اشركت فليحبطن عملك ولان السيئات قد تبطن او تفسد وتبعثوا ثواب الحسنات فكانه يأتي بحسنات يتلبس بها ثم يحلطها بسيئة مثل الذي يحلط الصلاة بشرك مثلا أو بنعصية تبطل حسنات شير أنا قلت من باما أنا أكون لكن لو من الوسامي قال أجلسا من مثلا لا يرسل كيف ترى الى حالة السلطة؟ يسأل الأخر ما إذا أسرد سريعا وهو يعبر عنه بالحذر الحديث إذا لم تترسل وإذا كم تتحجر فإن لو حذر الاذان يقولوا صح الاذان ولكن فعل خلاف السلطة وخلاف الفكر هذا المشروع بياها لكن يجد الأذى وأن يكون من واحد فلا يصح أن يبني على اذان غيره ولا على إقامته لأنه عبادة بدنية فلم يبني فعله على فعل غيره كالصلاة قاله في الكافي وفي, الان وفي الانصاف لو أذن واحد بعضه وكله آخر وكمله فكمله آخر لو أدن واحد كمله لو أدن واحد بعضه وكمله آخر لم يصح بلا خلاف أعلم ثاني أن هذا عمل واحد وقد وكل إلى شخص واحد من النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن لكم أحدكم ولم يقل يؤذن لكم هنال فالاذان يكون من واحد مثلا أذن واحد يصفى الاذان ثم قال الاثنان كذب كمل الباقي ناصح بل الثاني الذي جاء لو عذر الاول الثاني يستانس لو مثلا ان الاول اغمي عليه بعدما كبر التكبيرات ونحوها او حصل له مثلا ظلم في الصوت او بحث لم يستطع رفع الصوت لم يستطع تكميل الاذان عذب فيأتي اخر ويبدأه من اوله هذا هو الصحيح وقاسه المؤلف على الصلاه ان هذا تصح من اهميه ومثلا صلى إنسان بكعه من الفجر ثم جاء أخر وأرد ان يصلي هذه الركعة الذاقية ويقول أذني على صلاته ويكشينا ركعته ركعتان لركعة له ركعة ما صح لا بد أن الصلاة تكون لكل ركعتان انفجر مثلا فالحاصل انه لا يصلح إلا من واحد اذا وجد العذر كما ذكرنا فان الثاني يستعرف والصلاه ما يتمها يعني الذي يتمها ما يكون مثلا من المخالف ومن المصلين يعني مهروبه مما اذا جاء انسان لم يصلي إذا كنت تصلي واحدة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 سحنا كل شيء فإن الله يمكنك أن تكون مدناً فإن الله يمكنك أن تكون مدناً لكن إذا ما رضيه إذا كان ذلك المؤذن غير مرضيا لأن كان عاطياً أو فيه عليه آذاراً ناصية فلم يرضه أحدهم ولا يعني يصلي بأذانه بأن يؤذن آخرين أو يذهب إلى جماعة آخرين يؤذنون أو يمزح من الأزام المعدام أن عليه آثار النوطي بنية منه لحديث إنما الأعمال بالنيات فلا يستحفظ عنه إلا بنية وهي نيته أولاً الإعلام وثانياً الاتباع والعمل وثالثاً وطلب الثواب المرتدي على هذا العمل وهو الأجر من الله فلما كان عمل شرعيا لن يصح الا لا وشرط كونه مسلما فلا يعتد بعدان كافر لأنه من غير أهل العبادات. وشرط كان لهم مسلم لا يذري عبد الكافر. ولو أن أهل الذكر كلهم مسلمون. يجيبون واحد ان يؤذن لهم ليس بمسلم ما يجوز اولا انه ليس من اهل الصلاه التي ينادى بها ينادى لها ثانيا ان الأذان فيه تشهد وهو ليس ممتلئ بشهادتين رغم احدهما كالدمي ثالثا أن الأذان عمل شرعي عليه هواب وليس أن نتافق هواب على هذا الأذان بد أن يكون الأذان صادراً من المسلم أولاً أنه يحتسب له الأجر وثانيا يعلم به اخوته المسلمين وثالثا يقتدي به بالشارع لأنه عمل شرعي ذكرا فلا يعتد بأذانه انتا لأنه يشرع فيه رفض الصوت وليست من أهل ذلك قال أهل ثالث فقدم قال إذن كونهما لا يشرع في النساء فلابد أن يكونوا مؤذنون من هذه الناس عاقلا مميزا فلا يصح مجنون وقفل لأنهما من غير أهل العبادات وهذا يعني شاطاني لصحة الأذان لأن لأن المجنون لا يؤمن أن يُخِلَ بترتيب الأذان أو بموالاته مثلاً ولا يؤمن أن يدخل فيه ما ليس منه فكونه غير عاقل وسبب في تحريفه وأن يقع منه التحريف أو وكذلك أيضاً المجنون ليس له لانه لأنه فاقد العقل فلا يرتد باذان مجلول وكذلك الطفل الطفل الذي دون التميل الذي ما يعقله فلا بد ان يكون الاذان من مميز عاقل يصح اذان المميز وله لن يبلغ اذا بلغ مثلا عشر سنين وكان عاقلا و فاهماً وعالماً لترتيب الجمل وصحة أذانه وطبده حتى ولو دون العشق لو كان بدث من ألف مال أو سبع مسرت وهو فهمه لهذا الذي هو التمي الأذان وعليه به ناققاً ليامطق به الأذان صوت، الآخرة مثلاً ما يظهر له صوت، ولا يتكلم، ولا يعرف الكلمات، فلا يصيح الأذان إلا من متكلم، نعم، في هذا الآخر، ولمدة أن يكون الأذان كما سيأتي بالشروط العربية. فلا يصح ان يترجم الى لغات اخرى ولو ان أهل تلك البلاد لا يفهمونها هذا هو الصحيح ان شاء الله قد سمعت ان كثيرا من الدول التي تنتمي الى الاسلام اصابهم الأذان الى لغاتهم وتعلموا انها اللغه التي أفهمها اهل البلد. وأن العربية لا تفهم عندهم فلا يدرون ما نعلى التكبير ولا ما نعلى التهليل ولا ما نعلى نقول نقولوا إن, إن هذا إن كان حقا فهم ليسوا بمسلمين حقا الإسلام يتوقف على الشهادتين وعلى معرفة مجلولهما فالذي يأتي بالشهادة بحروفها لو صرحت لهم بلغة لغته إذا بحروفها فهمها فإذا ما داموا يسمعون الأذان بالحروف واللغة العربية فإذا يفهمونها بلغته لا بد أن يلقنوا شهادتين ولا بد أن تشرح لهم معانيهما بلغتهم فإذا هؤلاء يساء في أفكهون ويعلمون الأذان بلغتهم يعرفون أيضا على التكبير ومعن التهليل على الحيعلة الصحيح صحيح إن شاء الله أنه لا يجوز إلا باللغه العربيه العربية التي ورد الشرع بها كما أن القراءة في الصلاة لا يصح أن تكون بغير العربية عدلاً ولو ظاهراً فلا يصح أذان فاسق لأنه صلى الله عليه وسلم وصف المؤدنين بالأمانة والفاسق غير أمين وأما مستور الحال فيصح أذانه قال في الشرح بغير خلاف علمنا أذان فاسق فيه أقرار له على حسبه المتظاهر بالفزق بالمعصية هذا هذا هذا التظاهر يقدح في عدالته وديانته ولا يكون اهلا لان يسمع صوته او يقلد هذا العمل الشرير فاذا لا بد ان يكون المؤذن عدلا يعني عدلا في شاف ديانته وعدلا في امانته النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المؤذنين مؤتمنون بقوله الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن الناس يأتنون له يفتغون على أذانه في رمضان ويصلي المعذور في بيته على أذانه ويأتون إلى المسجد تقليدا له إذا سمعوه يعرفون أنه قد دخل لذلك الوقت فإذا كان فاسقا لم يؤمن أن يوقعهم في خطا أن يقدم الأذان قبل الغروب مثلا أو قبل طلوع الفجر أو يأخر الأذان بعد طلوع الفجر فيأكل الناس في النهار وبعدما يدخل ربط الإمساك فاذا لا بد أن يكون دينا أن يكون من أهل الديانة فيتفقد المؤذن يعني ظاهرا ينظر عمله عمله الظاهر من الأعمال الظاهرة التي قد تكون تكون ناصيه مثل حرق الجحا هو نحوه ومثل شرب الدخان أو شرب الخمر وما بها وكذلك أيضا المعاملات إذا إن كان أنه ياخذ الرشوة مثلاً أو يأكل الربا أو يغشه أو يأكل حراماً أو يظلم أو نحو ذلك يعلمه الناس بذلك أو يمد عينيه إلى العورات ونحو ذلك اختار ان يكون أميناً وذكر من الحكمة قديماً أنه يصعد فوق المنارة التي تكون مشرفه على بيوت الجيران واذا ما كان امينا فلا يؤمن ان يمد نظره الى عورات اهل البيوت فيرى النساء وقد ادينا زينتهن ولم يعتقدن ان يرهن احدا ويرى ما يخفيه الناس من أسرارهم وما اشبه ذلك فإذا كان أمينا لم يمد نظره بل غض طرفه غضى بصره وحفظه عن وكذلك حفظ أسرار الناس الذين يطلع عليهم الفاصل أنه يستغطى أن يكون أمينا دينا مؤثماً على عبادة الناس التي هي هذه الصلاة وعلى ما يتصل بها يكون كذلك في حالة ديانه أما الأعمال الخفية هذه أمرها إلى الله تعالى إذا كان يعمل أعمال خفية قد يكون فيها معصيه كان يرضى حسداً أو كبراً أو يستخف مثلاً ب. نميمة لا يجهروا بها أو ما اسمها ذلك من الأمور التي لا يعلنها أمره إلى الله لأن الناس إنما يقذحون فيه بما يعملوا بما يعلمون الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ولا يصحان قبل الوقت قال في الشرح أما غير الفجر فلا يجزء الأذان إلا بعد دخول الوقت. بغير خلاف نعلمه إن انتهى لحديث اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم تعريف الاذان الاعلام بدخول الوقت واذا كان كذلك فلا بد ان يقع الاذان بعد دخول الوقت وتقديمه قبل الوقت لا يجوز، ويلزم أن يعاد يلزمه إذا أذن قبل الوقت أن يعيد في الوقت وذلك لأنه بهذا الاذان يقلده النعوذرة في صلته، والنساء اللاتي صلينا به يقعوا أنهم أدى الصلاه قبل الوقت، وهذا لا يصح. لا بد. لا بد أن يكون الاذان وبعد ما يدخل الوقت حتى تؤدى الصلاة وفي الوقت فلا يصلحه قبل أن يدخل ويجب من أذلك قبل الوقت ان يعيده كما عرفنا. ودليله هذا الحديث اذا حضرت الصلاه فاناذن لكم احدكم حضرت معناها اذا دخل وقتها دل على انها لا يشرع قبل ان يبدا وقتها الان هذا من حيث الدليل الا اذان الفجر فيصح بعد نصف الليل لحديث ان ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم متفق عليه هكذا استهل العلماء أو بعضهم الفجر فقالوا يصحوا أن يؤذن لها بليل ولكن يظهر أنه لا فرق لا فرق بين الفجر وغيرها يظهر ان الفجر اولى بأن لا يؤذن لها إلا بعد وقتها ولد على التفه هذا الحديث لان هذا الحديث ذكر ان فيه مؤذنان مؤذن يؤذن للسحور او نحوه ومؤذن يؤذن للصلاه فقوله ان بلالا يؤذن بالليل يظهر من طرق الأحاديث أنه في وقت الصيام وأنه في رمضان وذلك لأنه في بعض الروايات قال ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فذكر العلة في أذانه آخر الليل أن يؤذن وقد بقي ليل، وليوقظ النائم حتى ينتبه للسحور مثلا ويرجع القائم المصلي الذي يصلي يعرف انه قد قارن اخر الوقت قد قارن الوقت فيتسحر مثلا هذا هو دليل على انه كان يؤذن في رمضان ومن الادله ايضا انه في رمضان قوله في بعض الروايات لا يغرنكم من سحوركم اذان الللال فدل على انه يؤذن في رمضان وقت التسحر مما يعني يستحب في رمضان ان يكون هناك مؤذنان او ان يؤذن اذانين ولكن يميز بينهما ليعرف هذا من هذا فيؤذن اولا واخر الليل لاجل ان ينتبهوا للتسحق ويؤذن عند دخول الوقت حتى يتوقفوا عن الاكل ويعرفوا انه قد دخل وقت الصلاه ولهذا قال كلوا واشربوا هذا ايضا دليل على انه يتسحق حتى يؤذن من ام ثم قال في بعض الروايات وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت فالذي يظهر من روايات الحديث ان هذا في فرضيه اذى بعيني اذان لمعرفه وقت السحور واذان لمعرفه وقت الصلاه ولم يكن يقتصر على اذان بلال الذي يؤذنه بالليل هذا يعني عرفنا ان دليلهم في قولهم إنه يصح أذان الهجر آخر الليل أو نصف الليل الأخير دليلهم هذا الحديث ولا دلاله فيه حيث أن فيه مؤذنة مؤذن آخر الليل ومؤذن عند الهجر وحيث أن تعليل أذان بلال للتسحر ليوقظ ظنائمكم ويرجع قائمكم وحيث أذن لهم بعد أذان بلاله الأكل فكلوا واشربوا حتى يؤذن الأم مكتوب ولهذا استحب في رمضان أن يكون هناك مؤذنان يعرف الناس صوت هذا من صوت هذا أو مؤذن واحد لكن يغير صوته بينهما فأذانه آخر الليل يجعله محدورة يعني يسرع فيه مثلاً أو لا يمده وأذنه وقت الهجر يمده ويبينه حتى ين حتى يستصله أو يعرفه ما هو للوقت وما هو لغير الوقت. طيب تقول فيه كما في هذا. لان يقول في اذان الهجره الصلاه خير من النوم ولا يقولها في اخر الليل اذان السحور هذا هو الصواب قد روي انه يقولها في الاذان الاول ان ظلالا يقولها في الاذان الاول للهجر لانك قد قرأت في بعض الكتب في شروح هذه السبل السلع وغيره أنه وجد فيها حديث أنها في الأذان الأول صلاة خير من النوم نقول صحيح أنها في الأذان الأول ولكن ما المراد بالاذان الثاني الإقامة إذا قالوا الأذانان الأذان و الإقامة فالاذان الذي فيها صلاة خير من النوم هو الأذان المعروف، والذي ليس فيه هو الإقامة. ويسل الأذان والاقامه أذاناني لقوله للحديث بين كل اذانين ثلاثة. حسناً، حسناً، قبل الوقت، من قبل الوقت، يقال؟ لا كان لهم يسمعون فلا فائدة لا فائدة في إعادة لأنهم يعتمدون على المؤذنين الآخرين ولأنه ينتبت هذا بهذا فنحن الآن هنا نسمع مؤذن من هنا ومؤذن من هنا ومؤذن من هنا ومؤذن من هنا, هنا مجهة الأرض قد مميز أذان هذا من هذا أحيانا قد لا نميز الصوت البعيد الذي ما نعرفه الشخص كل حال يعني إذا أذن قبل الوقت يشرع له أن يعيد إذا كان يخاف أن يخدع أن يخدع به أحد قد روي هذا أيضا عن شعب بلال أنه أذن المغرب ثم هي آخر الليل يعني قبل الوقت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع ويقول ألا إن العبد نام رجع وقال معه خجر وحتى انه نزل يقوله ليس دلالة لن تلده ام يعني انه خجل من الزام النبي صلى الله عليه وسلم له كان هذا الحجر شخص مش قلل تأويل الحديث عن الأذن والإعقامة وكان هناك اختلاط يعني هناك اكثر من اختلاط الصغتين في شخصين الأذن والإعقامة تكون بين عالم. ولكن هذه بين كل, كل الأذنين صلات لا. هو. نختلف في, في لكن إذا كان هناك أكثر من إختلاف يكون هناك تميز. لكن, لكن هناك يعني يبييض. لكن هناك إختلاف في الأذن الخامس. إذن قال في الأذنين المشقوق والمعمود والمتلا أن الرأي الترجيع يكون في الاذان الذي هو نداء للصلاه لذلك يقول الصلاه خيرا من النقل وهي الفريقه فلا تدخل في ذلك يعني فلا يكون في ذلك مرادا به الاذان الذي في اخر الليل وليس مطرده يعني ما عندنا دليل قاطع الذي لا لن يؤذن آخرة الليل السنة كلها كلها في رمضان يعني اللذين يقول في رمضان في رمضان وفي أذانه طيب هي رمضان هي أذانان ولكن ما القصد من أذانه الأول ليرجع قائمكم ويوقظ نائنكم فكيف يقول لهم الصلاة خير من النوم في هذا الأذان مع تعريفهم بالقصد بخلاف أذانه للهجر ومنع به للصلاه فالله هكذا. هكذا في السروق قالوا أنا كل حال فيه روايات لأنه لا يأتينا فيه روايات لذلك الأحاديث أنه يقوله في الأذان الأول العلماء قالوا نجمع بين الروايات ونقوله المراد بالأذان الأول هو الأذان حديث. و الثاني هو ثقافة. اسمه الرواية الصيغة المدنية. هو شروة الصيغة المدنية. هذا يعني هذاه إنه أذن في الأذن الأول. ووحديث أنه هي أذان الهجر. فنجمع بينهما لأنه بينه. في أذن الذي الهجر. والجديد عندنا قال الاول بان المراد الاول من الاذانين اللذين يحتط طالب وهو هو من شفت فيه انه يكون صوته منتهى منتهى والله في ضمن طريقه انت بعد انا رايي من قلت لا ها, ها الأول أل... مين. مين. في ورفع الصوت ركن ليحصل السماع المقصود بالاعلام رواية عبر الزفر والحق الزفر هذا صحيح نعوه نعتبر الوغان أمر بلال بعد أن يقول راب من النوم يقول أوه. له هل مكي لحيكي لا يدل من حيكي هذا الثاني يعني كيف مع هذا؟ واك هذا الجديد فلنجع له لأذان الهجم رفض صارتي لان الاذان لاعلام الناس فلا بد يرفع المؤذن صوته بقدر ما يبلغ به المصلين الذين يريدون معرفة الوقت ليأتوا الى هذا المسجد يرفع صوته بقدر ما يسمعهم أو اقصى ما يمكنه إذا كان لا يمكنه أن يسمعه لضعبهم ثناء بعض بيوتهم فيرضى بقدر ما يمكنه والدليل عليه أن عبد الله بن زيد لما رأى الأذان قال النبي صلى الله عليه وسلم أعرفه على بلال فإنه أندى منك صوتا فاختار الصيد ويقول له ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما أعجبهم صوت ابنين صوت ابي محذورة اختارهم مؤذناً بمكة لما سمع صوت قوم من أهل مكة وأذن من أهل ليل واستدعاهم وقال أذنوا حتى أتا الى ابي محذورة فكان أقواهم صوتاً فعينهم مؤذناً فأولاً الصوت هو المقصود فإذا لم يكن صيتاً لم يحصل المقصود وثانيا الحكمة من الأذان الاعلان فإذا لم يقصر صوتها أو لم يكن صيتاً لم يحصل الإعلام ثالياً هذه الأحاديث التي تعين أن وتدل على أن الأذان يختار له الصيد ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه وان رفع صوته فهو أفضل إذا أذن لحاضر كالمسافرين فيؤذن بقدر ما يسمعهم كما لو كانت حالهم تقارب قدر مثلا عشرين داعا من كل جهة يسمعهم بصوت عادي ولا حاجة إلى رفع الصوت يقول الشالح ويرضفع فحسن لماذا؟ ليشهد له ما يسمعه كما تقدم في أسبوع النبي أن أبذل أنصى رجلا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم له حيث قال له إذا كنت في بابيتك وغنمك إني أراك تحب الباديه فإذا كنت في بابيتك وغنمك فحضرت الصلاه فارفع صوتك للاذان فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جنا ولا انس ولا شيء الا شهد له لواه ولا ولا حجر فرفع صوته حتى لو كان وحده افضل كما تقل وسن كونه أو كوني كون. فصن كونه صيتا اي رفع الصوت قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد القيه على بلال فانه اندى صوتا منك ولانه ابلغت الاعلان هل يصلنا مؤذن اقتراح بدأ لأن صاته هو المقصود وهو الذي يحصل به الإعلام وله هذا الحج لا. أمينا لأنهم متمل على الأوقات ولحديث ومناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون رواه البريقي من طريق يحيى بن عبد الحميد وفيه كلام <تصفيق> <سم. تصفيق> على صلاتهم وسحورهم المؤذنون ولا كل هذا الحديث وإن لم يكن صحيحا فنعنيه صحيح وذلك لأن المؤذن مؤتمل ورد ذلك أيضا في حديث كذا كذا الإمام ضامن للمؤذن المؤذن فالناس الناس يعتملونه فلا بد أن يكون أمينا لأنها إذا لم يكن أمينا أقطع الناس الأحقا ربما قدم الصلاة فصلها قبل الوقت فلا تجزئ لأن الصلاة لا تجزئ قبل وقتها وربما اخر وقت فيأخر الصلاة عن أفضل وقتها لأن أفضل الصلاة كما سيأتي أن تكون في أول وقت فالصلاة هي أول وقتها وربما اشتغل يعني يقدم عليها أشغاله الدنيوية على حكمه. الفاصل أنه لا بد أن يكون امينا لأن الناس يعتمدونه على صلواتهم. فالمعذور في بيته إذا سمعه صلى. وكذلك النساء في بيوتهن يصلين بسماع صوته والناس يأتون بسماع صوته إلى المساجد. لا بد أن يكون مأمونا، وكذلك يعملونه على سهولهم، لأنهم يأكلون ما لم يأذن. فإذا أخر الأذن بعدما يتبين الصوم، أقطع الناس في كلهن أكله بعد الصوم. وإذا أذن قبل الفجر بكثير، حار لهم عن اكلهم فالذي هم بحاجه اليه لانهم يتوقفون باكله لقوله عليه السلام فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوب هذه من معاني كونه مامولا وكذلك يلحق بذلك كونه امينا على عورات الناس هذا قديما عندما كان يؤذن على علو يؤذن على مناره على سطح رفيع اذا صعد على هذا المكان والى غالبا قديما كانت البيوت قريبه من المساجد, المساجد تحيط بها من كل جانب وتلتصق به فإذا صعد على المناره فقد يرى عوره وقد يرى امراه متكشفا لم تشعر بذلك وقد يرى يراونا على السبب على أو يرى شيئا يخفيه عن زيوت أو نحو ذلك فإذا كان أمينا فإنه يغض بصره يغض طرفه ولا يتطلع إلى عربات المسلمين وإذا كان أمينا وقع بصره على ما يخفيه ظاهر الكدور. لم يفشه فسر ما يسقونه ولم يفش شيئا من اسرارهم بخلاف ما اذا كان خوا اذا لم يكن امينا فلا يؤمن أن يتطلع الى العورات ورفع ذلك بالوقت ليتمكن من